ب س م ِ اللَّهِ ا ل ر َّ ح ْ م ن ا ل ر َّ ح ي م أ َ ل ف ل ا م م ك ِ ت َ ا ب أ ُ ح ك م َ ت آ ي ا ت ه ُ ث ُ م ف ُ ص ل َ ت ْ م ِ ل َّ ة ح َ ك ي م خ َ ب ي ر أَلَّا ت ع ب ُ د و ا إ ل َّ ا ا ل ل ه إ ِ ن ِ نَزَّلَكُم م ِ ن ه ُ نذيرٌ و َ ب َ ش ي ر و َ أ َ ن ا س ت َ غ ْ ف ِ ر و ا رَبَّكُمْ ث ُ م ّ تُوبُوا إ ل َ ي ْ ه ِ ي م َ ت ِ ع ك ُ م م ت َ ا ع ً ا حَسَنًا إ ل ى أَجَلٍ م ُ س َ م ًّ ى وَيَأْتِ ك ُ ل ذ ي ف َ ض ل ٍ ف َ ض ل ه و َ إ ِ ذ ت َ و َ ل َّ ف َ إ ِ ن ّ ي أَخَافُ ع َ ل َ ي ك ُ م ْ ع َ ذ ا ب َ ي َ و ْ م ك َ ب ي ر إ ل َ ى ا ل ل َّ ه م َ ر ج ع ُ ك ُ م ْ وَهُوَ ع َ ل ى كُلِّ ش َ ي ء ق َ د ي ر أ َ ل ا إ ِ ن ه ُ م ي َ ف ْ ن و ن َ ص ُ د و ر َ ه ُ م ْ ل ي َ س ْ ت َ خ ْ ف ُ و ا م ِ ن ْ ه أ ل َ ا ح ي ن َ ي َ س ْ ت َ غ ْ ش و ن َ ف ِ ي ا ب َ ه ُ م يَعْلَمُ مَا ي س ِ ر ّ و ن َ وَمَا ي ُ ع ل ِ ن ُ و ن َ إ ِ ن ه ُ ع َ ل ي م ٌ ب ِ ذ ا ت ِ ا ل ص ّ د ُ و ر و َ م ا م ِ ن دَابَّةٍ ب ا ل ا ر ض ِ ل ا عَى ا ل ل ه ر ز ق ه ا و ي ع ل َ م س َ ق َ ه ا و م س ت و د ع ه ا ك ل ف ي ك ت ا ب َ ب ي ن وَهُوَ ا ل ّ ذ ي خَلَقَ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أ َ ي ا م ٍ وَكَانَ ع َ ر ْ ش ه ُ ع ل ى ا ل م َ ا ء ِ يَبْلُوكُمْ أ َ ي ّ ك ُ م ْ أ َ ح ْ س َ ن ع َ م َ ل ً وَلَئِن ق ُ ل ت َ إ ن ك ُ م ْ م ب ْ ع و ث و ن َ مِن بَعْدِ ا ل ْ م َ و ْ ت ل َ ي ق ُ و ل َ ن ا ل َّ ذ ي ن َ كَفَرُوا إ ن ه ذ َ ا إِلَّا س ِ ح ْ ر م ُ ب ي ن وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ا ل ع َ ذ َ ا ب َ إِلَى أ م َّ ة ٍ م ع ْ د ُ و د َ ة ٍ ل َ ي ق ُ و ل ن َّ م ا َ ى ٰ ي ح د ْ ع َ ث ُ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 وَلَئِن أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ض َ ر َّ ا ء م َّ س َّ ت ه ُ ل َ ي ق ُ و ل َ ن ذَهَبَ السَّيْءُ عَنِّي إ ِ ن ه ُ لَفَرِحٌ ف َ خ ُ و ر إِلَّا ا ل ذ ِ ي ن َ ص َ ب َ ر و ا و ع َ م ِ ل و ا الصَّالِحَاتِ أ ُ و ل ئ ك َ إ ك َ ل َ ه ُ م مَغْفِرَةٌ و َ أ َ ج ر ٌ ك َ ب ي ر ف َ ل ع َ ل ك َ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إ ِ ل َ ي ك َ وَضَائِقٌ بِهِ ص َ د ْ ر ك َ أَن ي ق ُ و ل ُ و ا ل َ و ل ا أ ُ ن ز ِ ل َ ع َ ل َ ي ه ِ ك َ ن ز ٌ أَوْ جَاءَهُ م َ ل َ ك إنما أَ أن تَنَذيرُ واللههُ عَ كلّ ش ي ء َ ك أَمْ ي َ ق و ل ُ و ن َ ا ف ْ ت َ ر َ ا ه قُل ف َ أ ت ُ و ا ب ع َ ش ْ ر س و َ ر م ِ ث ْ ل ِ ه ِ م ُ ف ْ ت َ ر ي ا ت ٍ و َ ا د ْ ع و ا مَنِ ا س ْ ت َ ط َ ع ت ُ م م ِ ن د ُ و ن ا ل ل ه ِ إِن ك ُ ن ت ُ م ص َ ا د ِ ق ِ ي ن فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ ب ِ ع ِ ل م ِ اللَّهِ و َ أ َ ل َّ إ ِ ل َ ه َ إِلَّا ه ُ ف َ ه َ أ َ ت ُ م م ُ س ْ ل ِ م ُ و ن مَن كَانَ ي ُ ر ي د ا ل ح َ ي َ ة َ د ّ ن َ ا و َ ز ن ي ن َ ت َ ه ا ن و َ ف ِّ إ ل َ ي ه ِ م ْ أ َ ع ْ م َ ل َ ه ُ م ْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا ي ُ ب ْ خ َ س ُ و ن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 وَمِن ق َ ب ل ِ ه ِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا و َ ر َ ح ْ م َ ة أ ُ و ل ئ ِ ك َ ي ُ ؤ م ِ ن و ن َ ب ِ ه وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ ا ل ْ أ َ ح ز َ ا ب ِ فَنارٌ م َ و ع ِ د ه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 ا ِ ك َ ي ُ ع ْ ر َ ض و ن َ ع ل ى ر َ ب ّ ه ِ م و َ ي َ ق ُ و ل ا ل أ ش ْ ه َ ا د ُ ه َ ؤ ُ ل َ ا ء ا ل َّ ذ ي ن َ كَذَبُوا ع ل ى رَبِّهِمْ أ َ ل ا لَعْنَةُ اللَّهِ ع ل ى ا ل ظ َّ ا ل ِ م ِ ي ن ا ل َّ ذ ي ن َ ي َ ص ُ د ّ و ن َ عَن س َ ب ي ل اللَّهِ و َ ي ب ْ غ و ن َ ه َ ا ع و َ ج ً ا وَهُم بِالْآخِرَةِ ك َ ا ف ِ ر و ن أُولَئِكَ لَمْ ي َ ك ُ و ن و ا م ُ ع ج ِ ز ي ن َ فِي ا ل أ ر ض ِ وَمَا ك ا ن َ لَهُم مِّن د ُ و ن اللَّهِ مِن أ َ و ْ ل ِ ي ا ء َ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 لا جَرَمَ أ َ ن ه ُ م ْ فِي ا ل آ خ ِ ر ة ِ هُمُ ا ل أ خ َ ا س ِ ر و ن إ ن َّ ا ل ّ ذ ي ن َ آمَنُوا و َ ع م ِ ل ُ و ا ا ل ص َّ ا ل ِ ح ا ت ِ وَأَخْبَتُوا إ ل َ ى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ ا ل ج َ ن َّ ة ِ ه ُ م فِيهَا خ َ ا ل د ُ و ن مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَا وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا ت َ ذ َ ك َّ ر ُ و ن َ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ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 و َ م ا ن َ ر ا ك َ ت ت َّ ب ِ ع ُ إ ل ا ا ل ذ ي ن َ ه ُ م أ ر ا د َ ب ا ل ن َّ ب ِ ي ا ل ر َ ا ء ي وَمَا نَرَى لَكُمْ ع َ ل ي ْ ن َ ا مِنْ فَضْلٍ بَلْ ن َ ظ ُ ن ّ ك ُ م ك ا ذ ِ ب ي ن قَالَ يَا قَوْمِ أ َ ر َ أ ي ت ُ م إِن كُنتُ عَلَى ب َ ي ِ ن َ ة ٍ مِّن ر َّ ب ّ ي وَآتَانِي رَحْمَةً م ِ ن ْ عِندِهِ ف َ أ م ْ ن ي َ ت عَلَيْكُمْ ف َ ع م ِ ي َ ت عَلَيْكُمْ أَنُلزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا ك َ ا ر ِ ه ُ و ن و َ ي ا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إ ن ْ أ َ ج ر ِ ي َ إِلَّا ع َ ل ى اللَّهِ وَمَا أ َ ن َ بِطَارِدِ ا ل ّ ذ ي ن َ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ, إنهم ملاقوا ربهم وَلَكِنِّيَ أ َ ر ا ك ُ م ْ قَوْمًا ت َ ج َ ه َ ل ُ و ن ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون وَلَا ق و ل ل ك ُ عد خ ز َ إ ن ا ل ل ه و ل َ ا أ ل م ا ل غ ي ب و ل َ ا ق و ل ُُ إ م ل ك و ل أ َ ق و ل ل ل ذ ي ن ت ج ر أ َ ع ي ن ك م ْ ل َ ؤ ت ي ه م ا ل ل ه خ ي ر َ ا ل ل ه َّ ل م ب م ا ف ي أ َ ف س ه ِ م إ ي َ ذ ََ م ن ا ل ظ ا ل م ي ن ق ا ل و ا يَا نوحُ قَدْ ج َ ا د َ ل ت َ ن َ ا ف َ أ ك ْ ث َ ر ْ ت َ ت َ ج د ِ ا ل َ ن َ ا ف َ أ ت ِ ن َ ا بِمَا ت َ ع د ُ ن َ ا إ ِ ن ك ُ ن ت َ مِنَ ا ل ص َّ ا د ِ ق ِ ي ن ق ا ل َ إ ِ ن َ م َ ا ي َ أ ت ِ ي ك ُ م بِهِ ا ل ل ه ُ إ ن شَاءَ و م َ ا أ َ ن ت ُ م ب ِ م ُ ع ج ِ ز ي ن وَل ي ف ع ك م ن ص ِ ي َ إ أرَتتُ أ ن ص ح, أن أن ص ح ل ك م إ ن ك ا ن ا ل ل ه يريدأَ ي غ ي ك م ه ُ ر ب ك م و َ ل ي ه ت ر ج ع ُ أ َ م ي َ ب ُ و ن َ ف ت ر َ ه ُ ل ئ ن ِ ف ت ر ي ت ه ف ع ل ي ّ ج ر ا م و َ ن َ ب ر أ ُّ ي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 وَاصْنَعِ ا ل ف ُ ل ك َ ب ِ أ َ ع ْ ي ُ ن ن َ ا و َ و ح ي ن َ ا وَلَا ت ُ خ َ ا ط ِ ب ن ِ ي فِي ا ل َّ ذ ي ن َ ظَلَمُوا إ ِ ن ه ُ م مُغْرَقُونَ و َ ص ْ ن َ ع ِ ا ل ف ُ ل ك َ و َ ك ُ ل ّ م َ ا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ س َ خ ِ ر و ا م ن ه قَالَ إِن ت َ س ْ خ َ ر و ا م ِ ن ا ف َ إ ِ ن ا نَسْخَرُ م ِ ن ك ُ م كَمَا ت َ س ْ خ َ ر و ن فَسَوْفَ ت َ ع ْ ل َ م و ن َ م َ ن ي أ ت ِ ي ه ِ عَذَابٌ ي ُ خ ْ ز ي ه ِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ م ُ ق ي م ح َ ت َ ى إِذَا ج َ ا ء أ َ م ر ن َ ا و َ ف َ ا ر َ ت ا ل ن ُ و ر ُ ق ُ ل ن َ ح م ِ ل ُ ف ِ ي ه ا مِنْ كُلِّ ز َ و ْ ج َ ي ن ِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إ ل َّ ا م َ ن سَبَقَ عَلَيْهِ ا ل ق َ و ْ ل و َ م َ ن آ م َ ن وَمَا آمَنَ مَعَهُ إ ِ ل َ ا قَلِيل و َ ق َ ا ل ُ ا ر ك َ ب ُ و ا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ م ُ ج ر َ ا ه َ ا وَمُرْسَاهَا إ ِ ن ر َ ب ّ ي لَغَفُورٌ ر َّ ح ِ ي م وَهِيَ ت َ ج ر ِ ي بِهِم فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ و َ ن ا د ى نُوحٌ ا ب ْ ن َ ه وَنَادَى ن ُ و ح ابْنَهُ وَكَانَ فِي م َ ح ْ ز ِ ن ي ا بُنَيَّ كَمَا عَنَا وَلا تَكُن مَّعَ ا ل ك َ ا ف ِ ر ِ ي ن ق ا ل َ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ ي َ ع ْ ص م ُ ن ِ ي مِنَ ا ل ْ م َ ا ء ق ا ل لَا عَاصِمَ ا ل ي َ و ْ م َ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَال بَيْنَهُمَا ا ل م َ و ج فَكَانَ مِنَ ا ل م ُ غ ْ ر َ ق ِ ي ن وَقِيلَ يَا أ َ ر ض ُ ب ْ ل َ ع ي مَاءَكِ و َ ي ا سَمَاءُ َ ق ْ ل ِ ع ي و َ غ ِ ي ض ا ل م ا ء و َ ق ُ ض ِ ي الْأَمْرُ و َ ا س ْ ت َ و َ ت ع َ ل ى ا ل ج و د ِ ي وَقِيلَ بُعْدًا ل ِ ل ق َ و ْ م ِ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ي ن وَنَادَى ن ُ و ح رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إ ِ ن ابْنِي مِن أ َ ه ْ ل ي وَإِنَّ وَعْدَكَ ا ل ح َ ق ُّ و َ أ َ ن ت َ أَحْكَمُ ا ل ْ ح َ ا ك ِ م ي ن قَالَ يَا نُوحُ إ ِ ن ه ُ لَيْسَ مِن أَهْلِكَ إ ن ه ُ ع م َ ل ٌ غَيْرُ ص َ ا ل ِ ح فَلا ت َ س ْ أ َ ل َ ن ّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إ ن ِّ ي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ا ل ْ ج َ ا ه ِ ل ي ن قَالَ رَبِّ إ ِ ن ي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا ل َ ي س َ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا ت َ غ ْ ف ِ ر ل ي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ ا ل ْ خ َ ا س ِ ر ي ن غ ِ ي لَيَا ن ُ ح ُ ه ب ِ ط َ ب ِ س َ ل َ م ٍ م ِ ا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ و َ ع َ ل َ أ ُ م َ م ِ م مَّعَكَ وَأُمَمٍ س َ ن ُ م َِّ ع ُ ه ُ م وَأُمَمٍ س َ ن ُ م َ ت ُِّ ه ُ م ْ ث م َّ ي َ م َ س ّ ه ُ م م ِ ا عَذَابٌ أ َ ل ِ ي تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِهَا فَاصْبِرْ إِنَّ ا ل ْ ع ا ق ِ ب َ ة َ ل ل ْ م ُ ت َّ ق ِ ي و َ إ ِ ل َ ع َ د ٍ أ َ خ َ ا ه ُ م ه ُ د ً قَالَ يَا قَوْمِ ا ع ب ُ د ُ و ا اللَّهَ مَا ل َ ك ُ م مِنْ إ ل َ ه ٍ غَيْرُهُ إ ِ ن أ َ ن ت ُ م ْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أ َ ج ر ً ا إ ن أ َ ج ر ِ ي َ إِلَّا عَلَى ا ل ّ ذ ي فَطَرَنِي أَفَلَا ت َ ع ق ِ ل و ن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 قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا ب س و قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا فكيدوني جميعا ثم لا ت ن ص ر و ن ت ك َ ل ت ع ل ى ا ل ل ه ر ب ّ و ر ب ك ُ م ا م ن د ََ ة ٍ ل َ ه ُ آ خ ذ ب ن ا ص ي ت ه َ ا إ ر ب ّ ع ل ى ص ِ ا ط م س ت َ ي ن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 وَلَمَّا ج َ ا ء أَمْرُنَا ن َ ج َّ ي ن َ ا ه ُ و د ً ا و َ ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا مَعَهُ ب ِ ر َ ح ْ م َ ة م ِ ن ا و َ ن َ ج َّ ي ن ا ه ُ م م ِ ن ع َ ذ َ ا ب ِ غ ل ي ظ و َ ت ِ ل ك َ ع َ ا د ج َ ح َ د و ا بِآيَاتِ ر َ ب ِّ ه ِ م و َ ع ص َ و ا ر ُ س ُ ل َ ه وَاتَّبَعُوا أ َ م ر َ كُلِّ ج َ ب ا ر ع ن ي د وَأُتْبِعُوا فِي ه ذ ه ِ ا ل د ُّ ن ي ا ل َ ع ن َ ة ً و َ ي َ و م َ ا ل ْ ق ي ا م َ ة أَلَا إ ِ ن عَادًا ك َ ف َ ر و ا ر َ ب َّ ه ُ م أ َ ل ا ب ُ ع د ً ا لِعَادٍ ق َ و ْ م ِ ه و د وَإِلَى ث َ م و د َ أ َ خ َ ا ه ُ م ص َ ا ل ح ً ا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره هو ا ن ش أ ك م من الارض هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب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 أ ت َ ن ه ان ا, أن ن آ, ا ن َ ا أ ن ن ع ب ُ د َ مَا ي َ ع ب ُ د ُ آ ب َ ا ؤ ن ا و َ إ ن ن ا لَفِي ش َ ك م م َّ ا ت د ْ ع و ن َ ا إ ل ي ه ِ م ُ ر ي ب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 وَيا قَوْمِهذِهِ نَاقَةُ ا ل ل ه ِ لَكُمْ آ ي َ ة َ ف َ ذ َ ر ُ و ه َ ا تَأكُل فيِي أَرْضِ الله ف َ ذ ر و ه ا ت َ ك ل فيِي ض ا ل ل ه ّ ه ِ وَلَا تَمَّوهَا بِسُ إِم فَأْخُذَكُمْ عَذاَابُ قَرب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 إ ِ ن رَبَّكَ ه ُ و ا ل ق َ و ي ا ل ع ز ي ز وَأَخَذَ ا ل َّ ذ ي ن َ ظ َ ل َ م و ا ا ل ص َّ ي ح َ ة ُ ف َ أ َ ص ْ ب ح ُ و ا ف ي د ِ ي َ ا ر ه ِ م ج ا ث ِ م ي ن كَأَن ل َّ م ي َ غ ْ ن َ و ا فِيهَا أ َ ل ا إ ِ ن ث َ م و د َ كَفَرُوا ر َ ب َّ ه ُ م أ َ ل ا ب ُ ع د ً ا ل ِّ ث َ م و د وَلَقَدْ جَاءَتْ ر س ُ ل ُ ن َ ا إِبْرَاهِيمَ ب ِ ا ل ْ ب ُ ش ْ ر َ ى ق َ ا ل و ا سَلَامًا قَالَ س َ ل ا م فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ ح َ ن ِ ي ن فَلَمَّا ر َ أ ى أ َ ي ْ د ِ ي َ ه ُ م ل ا تَصِلُ إ ل َ ي ْ ه ِ ن َ ك ِ ر َ ه ُ م و َ أ َ و ج َ س َ م ِ ن ْ ه ُ م خِيفَةً ق ا ل ُ و ا لَا ت َ خ ف ْ ق ا ل ُ و ا لَا تَخَفْ إ ِ ن ا أ ُ ر س ِ ل ْ ن ا إِلَى ق َ و ْ م ل ُ و ط و َ ا م ْ ر أ ت ُ ه ُ قَائِمَةٌ ف َ ض َ ح ِ ك َ ت ف َ ب َ ش َّ ر ن َ ا ه َ ا ب ِ إ س ح َ ا ق َ و م ِ ن و َ ر َ ا ء إ س ح َ ا ق َ ي َ ع ق ُ و ب ُ ق َ ا ل َ ت ي ا و َ ي ل َ ت َ ا أ ل د ُ و َ أ َ ن ا ع ج و ز ٌ وَهَذَا ب َ ع ل ي شَيْخًا إ ِ ن ه ذ ا ل َ ش ي ء ع َ ج ي ب ٌ ق ا ل ُ و ا أ َ ت َ ع ْ ج َ ب ي ن َ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ر َ ح ْ م َ ة ا ل ل َّ ه وَبَرَكَاتُهُ ع َ ل َ ي ك ُ م ْ أ َ ه ل ا ل ب َ ي ت ِ إ ِ ن ه ُ ح َ م ي د ٌ م ج ي د فَلَمَّا ذ ه َ ب َ عَن إ ب ر َ ا ه ِ ي م َ ا ل ر َّ و ع ُ و َ ج َ ا ء َ ت ه ا ل ب ُ ش ْ ر َ ى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ ل و ط ٍ إ ِ ن ّ إ ب ْ ر ا ه ِ ي م َ ل َ ح َ ل ي م أَوْاهمُ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 ا ر س ُ ل ن َ ا ل و ط ً ا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذ َ ر ع ً ا وَقَالَ ه ذ ا ي َ و ْ م ع َ ص ي ب وَجَاءَهُ قَوْمُهُ ي َ ه ْ ر ع ُ و ن َ إِلَيْهِ وَمِنْ ق َ ب ْ ل ك َ ا ن و ا ي َ ع ْ م َ ل و ن َ ا ل س َّ ي ئ ا ت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 ف َ س ِ ر ِ ب ِ أ َ ه ل ِ ك َ ب ِ ق ِ ط ْ ع مِنَ اللَّيْلِ وَلَا ي َ ل ت َ ف ِ ت مِنكُم أ ح َ د ٌ إ ل َّ ا ا م ر أ ت َ ك َ إ ن ه ُ م ُ ص ي ب ُ ه َ ا مَا أ َ ص َ ا ب, ب َ ه ُ م إ ِ ن م َ و ع د َ ه ُ م ُ ا ل ص ّ ب ح أ َ ل َ ي س َ ا ل ص ّ ب ْ ح ُ ب ِ ق َ ر ي ب فَلَمَّا ج َ ا ء أَمْرُنَا ج َ ع َ ل ن َ ا ع َ ا ل ي ه َ ا س َ ا ف ِ ل ه َ ا و َ أ َ م ط َ ر ْ ن َ ا عَلَيْهَا ح ِ ج ا ر َ ة ً م ِ ن س ِ ج ي ل م َ ن ض ُ و د ٍ م ُ س َ و َ م َ ة ً ع ن د َ رَبِّكَ و َ م ا هِيَ مِنَ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ي ن َ ب ب َ ع ي د و َ إ ِ ل ى م َ د ْ ي ن َ أ َ خ َ ا ه ُ م ش ُ ع ي ب ً ا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إ ِ ل َ ه ٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا ت َ ن ق ُ ص ُ ا ل ْ م ِ ك ل َ و َْ م ِ ي ز َ ا ن َ إِنِّي َ أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ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 وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ ب ِ ح َ ف ِ ي ظ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أ َ ن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءَ إِنَّكَ ل َ أ َ ن ت َ الْحَلِيمُ الرَّشِيدِ قَالَ يَا قَوْمِ أ ر َ أ ي ت ُ م ْ إِن ك ُ ن ت ع َ ل ى ب َ ي ن َ ة مِن ر ب ّ ي و َ ر ز َ ق َ ن ي م ِ ن ه ر ِ ز ْ ق ا ح س ن ً ا و َ م ا أ ر ي د أَن أ خ ا ل ف َ ك ُ م إ ل ى م ا أ َ ن ه َ ا ك م ْ ع َ ن ْ ه إِن أ ر ي د إ ِ ل َ ا ا ل إ ِ ص ْ ل َ ا ح َ مَا ا س ت َ ط ع ت وَمَا ت َ و ْ ف ِ ي ق ي إِلَّا ب ِ ا ل ل ه ِ عَلَيْهِ ت َ و ك َّ ل ْ ت ُ وَإِلَيْهِ أُنِيب و َ ي ا ق َ و ْ م لَا ي َ ج ر ِ م َ ن ك ُ م ش ق ا ق ِ ي أ َ ن ي ُ ص ي ب َ ك ُ م مِثْلُ مَا أ َ ص ا ب قَوْمَ ن و ح ٍ أ َ و قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ ص ا ل ِ ح وَمَا قَوْمُ لُوطٍ م ِ ن ك ُ م ْ ب َ ع ي د وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ث م َّ تُوبُوا إ ل َ ي ْ ه ِ إ ِ ن رَبِّي ر َ ح ي م ٌ و َ د ُ و د ق ا ل ُ و ا يَا ش ُ ع َ ي ب ُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا م م َّ ا تَقُولُ و َ إ ِ ن ّ ا لَنَرَاكَ ف ي ن ا ض َ ع ي ف ً ا و َ إ ِ ن ا لَنَرَاكَ فِينا ض َ ع ي ف ً ا و َ ل َ و ْ ل ا ر َ أ ْ ف ُ ك َ ل َ ر ج َ م ْ ن َ ا ك َ وَمَا أ َ ن ت َ ع َ ل َ ي ن َ ا ب ع ز ي ز قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعِزُّ ع َ ل َ ي ك ُ م ْ مِنْ اللَّهِ و َ ا ت َّ خ َ ذ ت ُ م ُ و ه ُ وَرَاءَكُمْ ظ َ ه ْ ر ِ ي ً ا إ ِ ن ر َ ب ّ ي بِمَا ت َ ع ْ م َ ل و ن َ م ُ ح ِ ي ط وَيَا ق َ و ْ م اعْمَلُوا ع ل ى م َ ك ا ن َ ت ِ ك ُ م ْ إ ِ ن ي ع َ ا م ِ ل سَوْفَ ت َ ع ل َ م ُ و ن َ م َ ن ي َ أ ت ي ه ِ عَذَابٌ ي ُ خ ز ي ه ِ وَمَنْ ه ُ و ك َ ا ذ ِ ب وَارْتَقِبُوا إ ِ ن ي م َ ع َ ك ُ م ر َ ق ِ ي ب وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ م ِّ ا وَأَخَذَتِ ا ل ّ ذ ِ ي ن َ ظ َ ل َ م ُ ا ل ص َّ ي ْ ح َ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ا ل ص َّ ي ح َ ة ُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أ ل ا ب ُ ع د َ ل ِ م َ د ي َ ن َ ك م َ ا ب ع د َ ت ث م و د و َ ل َ ق د ْ أ َ ر ْ س َ ل ْ ن ا مُوسَى ب ِ آ ي ا ت ِ ن َ ا و َ س ُ ل ط ا ن ٍ م ُ ب ي ن إ ل َ ى ف ِ ر ع َ و ْ ن َ و َ م َ ل ئ ه ِ فَتَبَعُوا أَمْرَ ف ِ ر ع َ و ْ ن َ و م َ ا أ َ م ر ُ ف ِ ر ع َ و ْ ن َ ب ِ ر ش ي د ي ق د ُ م قَوْمَهُ ي َ و م َ ا ل ق ي ا م َ ة ِ ف َ أ َ و ر َ د َ ه ُ م النَّارُ و َ ب ِ ئ س َ الْوِرْدُ ا ل م َ و ر و د و َ أ ُ ت ْ ب ِ ع و ا ف ي ه َِ ه ل ه لَعْنَةً و َ ي َ و م َ ا ل ق ي ا م َ ة ب ِ ئ س ا ل ر ف ْ د ُ ا ل م َ ر ْ ف و د ذَلِكَ مِنْ أ َ ن ب َ ا ء ق ر ْ آ ن ً ق َ ص ّ ه ُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ ح َ ص ي د وَمَا ظ َ ل َ م ن َ ا ه ُ م و َ ل ك ِ ن ظ َ ل َ م و ا أ َ ن ف ُ س َ ه ُ م فَمَا أ َ غ ْ ن َ ت عَنْهُمْ آ ل ِ ه َ ت ُ ه ُ م ا ل َّ ت ي ي َ د ْ ع و ن َ م ِ ن دُونِ ا ل ل ه ّ ه ِ ش َ ي ء ل َ م ّ ا ج َ ا ء أ َ م ر ُ ر َ ب ّ ك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 و َ ل َ و ْ ل ا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ل َ ق ُ ض ي َ ب َ ي ن َ ه ُ م و َ إ ِ ن ه ُ م لَفِي شَكٍّ م ِ ن ه ُ م ُ ر ي ب وَإِن ك ُ ل ّ ا ل م َ ا ل ِ ي ُ و ف ِ ي َ ن ه ُ م ر َ ب ّ ك َ أ َ ع ْ م ا ل َ ه ُ م إ ِ ن ه ُ بِمَا ي َ ح ْ م ِ ل و ن َ خ َ ب ِ ي ر وَسْتَقِمكَمَا أُمِرْارتَ وَمَا تَبَمَعَكَ وَلَا تَطْغَوءَّهُ بِمَا تَعْمَلونَ بَص و ل ا ت ر ك ن و ا إى ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا ف ت م س َ ك م ا ل ن ا ر و أ م ا ل ك م مِ د و ن ا ل ل ه م ن أ َ ل َ أ َ ذ ُ م ََ ل ا ت ُ ص ر و ن وَأَقِمِ الصَّلَاةَ قَرَ فَإِنَّ هَارِ وَزُلَفًا م ِ ن, ن َ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَا ل س َّ ي ِّ ئ َ ا ت ِ ذَلِكَ ذ ِ ك ْ ر َ ا لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ف ل َ و ل َ ا كَانَ م ِ ن ا ل ْ ق ُ ر ُ و ن مِنْ قَبْلِكُمْ أ ُ ل ُ و ب َ ص ِ ي ة ٍ ي ن ْ ه َ و ْ ن َ ع َ ن ا ل ف َ س َ ا د ِ فِي ا ل أ َ ر ض إ ِ ل َ ا ق َ ل ي ل ً ا م م َّ ن أ َ ن ْ ج َ ي ن َ ا م ِ ن ه ُ م وَاتَّبَعَ ا ل َّ ذ ي ن َ ظ َ ل َ م و ا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ و َ ك َ ا ن و ا م ُ ج ر ِ م ي ن وَمَا ك َ ا ن ر َ ب ّ ك َ ل ي ُ ه ْ ل ِ ك َ ا ل ق ُ ر َ ى بِظُلْمٍ و َ أ َ ه ْ ل ه َ ا م ُ ص ْ ل ِ ح و ن َ و ل َ و شَاءَ ر َ ب ّ ك َ ل َ ج َ ع ل َ ا ل ن ا س َ أ ُ م ّ ة ً وَاحِدَةً وَلَا ي َ ز َ ا ل و ن َ م ُ خ ْ ت َ ل ِ ف ي ن َ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ر َ ب ّ ك َ وَلِذَلِكَ خ َ ل َ ق َ ه ُ م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 كِفِي ه ا ل ح َ ق ّ و َ م َ و ع ِ ظ َ ة ٌ وَذِكْرَى ل ِ م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن وَقُلْ ل ل َّ ذ ي ن َ ل ا ي ُ ؤ م ِ ن ُ و ن َ ا ع ْ م َ ل و ا ع ل َ ى م َ ك َ ا ن َ ت ِ ك ُ م إ ِ ن ا ع َ ا م ِ ل و ن َ و َ ا ن ت َ ظ ِ ر ُ و ا إ ِ ن ا م ُ ن ت َ ظ ِ ر ُ و ن وَلِلَّهِ غَيْبُ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ض ِ و َ إ ل َ ي ْ ه ِ ي ُ ر ج َ ع ُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ف َ ا ع ب د ْ ه ُ و َ ت َ و َ ك َّ ل ع َ ل َ ي ْ ه وَمَا ر َ ب ّ ك َ ب ِ غ ا ف ِ ل ٍ عَمَّا ت َ ع ْ م َ ل ُ و ن